نسينا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اثرا اثرا كما حمل ثغوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقه لنا به واعف عنا وارفع عنا واغفر لنا صرنا على القوم الكافرين.